ثمانية استمع إلى النكتة من المدرس ثم اكتبها في الفراغات الآتية يوم من الأيام ذهب رجل إلى الحلاق وبدأ الحلاق يحلق رأسه فجرعه ووضع على الجرح قطنا فشعر الرجل بذلك فنهض قائما فقال له اصبر حتى تنتهي فأجابه كفى فقد زرعت نصف رأس قطنا وأريد أن أزرع النصف الآخر كتانا